بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها ما آيات دينات لعلكم تذكرون الزالية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأخذكم بما رأفته في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد علابهما طائفة من المؤمنين الذاني لا يذنكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا يذنكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرضون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجندوهم ثمانين جندا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُلَّا غَضَايْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ ضَعْفَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْضُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْدِين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 إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حتيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ من منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا ذا إذ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا ذا مبين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 لمسكم في ما أفوتتم فيه عذاب عظيم إلتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتقولون مَا ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عن الله عظيم. ولولما إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ما أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعنكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 يا لله أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أن لها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون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 ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهرها وليضربن بخمرين على جوبيهن ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آبائهن آباء او ابا ابعوله ان او ابنائه أبناء ابنائه او ابناءه لتن او اخوان بني اخوان او بني اخوان او بني أو نساءٍ أو ما ملكت عيمان أو التابعين غير إلا إلا من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين زينتهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم والليستات الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يرتغون الكتابا مما بلغت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الذي آتاكم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 ومثلا من الذين قلوا من قبلكم وموعبة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال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 وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأفكار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأفكار ليجزيهم الله أحسن ما عموا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيء يحسبه الضمآن ما يحسبه الضمآن ماء حتى ما أن حتى ذا إذا جاءه لم يجد شيئا. وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَسَّعَ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ غُلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بعض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 فَتَرَ الْوَرْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَايِ مِنْ جَبَالٍ فِيهَا لِبَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابَرُهُ يَذْهَبُ الْأَرْصَارُ يُخَلِّبُ اللَّاَهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل تذابة من ماء فمنهم من يمشي على بطره ومنهم من يمشي على رجلينه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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم العميد أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بَل اَولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُنْ مِنكُمْ فَهُوَ حَكَمُوهُنَّ وَقَدْ هُمُ المفلحون. ومن يطع الله ورسولا ويخشى الله ويتقيه فأولئتهم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْرِ لا يستخلفنهم في الأرض كما دخل ف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم بيلهم الذي اتغالهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كثر بعد ذلك فَأُولَٰئِكَ همُ الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا موجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا ذا أيها الذين آمنوا ليستأذن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 كذلك بين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إنك لا, لا يرضونك عن فليس عليه النجناح فليس عليه النجناح أي ضع متى غير متبني جاد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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإلا كانوا وإلا كانوا معه على أن جمع لم يلهبوا حتى إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ أَمْرِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ فَإِذَا هُمْ وَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم رواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا لَمَّا أَنْتُمْ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَبِّئُونَ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ